إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من سلسي الليل ونصفه وسلسه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنصف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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر فربك فكبر وسيابك فطهر فالرجز فاهجر ولا تمن تستكسر ولربك فاصبر فإذا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَنَاقُولُ يوم يَوْمَئِذٍ على الكافرين غير الْكَافِرِينَ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له وَجَعَلَهَا مِهَادًا وَعَلَى الْجِبَالِ رَوَاسِيَ وَخَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا